السلام عليكم اخوكي الحمد لله وأشهد ان لا اله الا الله احله لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنرحب إخواننا أخواتنا في حلقة جديدة من حلقات شرح قائد علم الحديث وكنا في الخميس الماضي قد توقفنا للكلام عن مسألة رسالة المولد وإن شاء الله اليوم نستكمل وإن شاء الله الليلة نستكمل قواعد علم الحديث ولكن يعني ونحن نتحدث عن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حالي بين أن نتذكر سنة ووصيته لأمته في هذه الليلة المباركة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة فلقد وصال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة ويوم وليله الجمعة فإن صلاتكم معروضه علي فعل من أكد الأفعال من أكد السنن فعل بدأ الله فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث آمرا عباده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الليلة موعدنا مع القاعدة العاشرة هذا هو رابط الرسالة في كل مرة بننبه عليه لمن أراد طباعة البحث ومتابعة معنا في هذه الدروس هذا هذه رسالة البيان الأثيث في قواعد علم الحديث وأيضا عندكم رابط القناة التليجرام بيكون عليها ما فاتكم من دروس سابقة في كافة المواد التي يعني ندرسها في كل يوم هذا هو رابط قناة تليجرام اللهم انفعنا بما علمتنا واجعل علمنا حجة لنا اللهم انفعنا بما علمتنا واجعل علمنا حجة لنا وانفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم القاعدة العاشرة نص القاعده يقول أصح شيء في الباب ليس تصحيحا من كل وجه قولهم أصح شيء في الباب ليس تصحيحا من كل وجه هذه العبارة قد نراها كثيرا في كتب أهل الحديث أنه مثلا يأتي المحدث فيعلق على حديث ما من أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حديث فلان أو حديث كذا هذا أحصل شيء في الباب أو يقول حديث كذا أصح شيء في الباب هذه العبارة استخدمة كثيرا عن التلميذي في سنن حينما نقلب في سنن التلميذي رحمه الله تجد كثيرا تراه كثيرا يعاقب على كثير من الأحاديث بهذه العبارة يقول هذا الحديث أصحه شيء في الباب هذا الحديث أحسن شيء في الباب وأيضا استخدمها غيره كالبخاري رحمه الله وأحمد وغيرهم كما سأتبين فهل هذه عبارة هل هذه العبارة حينما يقولون عن حديث ما أصح شيء أو أحسن شيء هل هذه عبارة تصحيح هل هي تصحيح من كل وجه وعليه طبعا هذا الأمر مهم جدا لما لأنه يعني يتفرع, يتفرع عليه الاحتجاج بهذا الحديث يتفرع عليه الاحتجاج بهذا الحديث لأن الأحكام فرع على التصحيح فحينما نقف في قاعدة الليلة مع هذه القاعدة نما أردنا من ذلك مسألة مهمة وهي أننا حينما نقف على توجيه هذه العبارة فثمرت, فثمرت ذلك أننا نعرف هل هذه العبارة أراد بها التصحيح وعليه يكون الحديث حجة نركن إليه في الأحكام الشرعية أم أراد بهذه العبارة أن الحديث يكون ضعيفا وعليه فلا يكون حجة في الأحكام الشرعية هذا هو ثمره الخلاف نقول أنه باستقراء أقوال العلماء لهذه القاعدة في قولهم حديث كذا أحسن شيء في الباب حديث كذا أصح شيء في الباب فقد يظن الظان من أول وهلة أن هذه العبارة إنما يراد بها التصحيح أو التحسين للحديث وهذا خلاف الصحيح الذي يقف من أول وهلة على هذه العبارة قد يظن مثلا أن قول الترمذي أو أحمد أو البخاري عن حديث ما هذا أحسن شيء في الباب قد يظن الظن مثلا أنه أن القائل لذلك يميل إلى تحسين الحديث أو حديث عبارة أصح شيء في الباب قد يظن ظن أن القائل لها يريد من ذلك تصحيح الحديث وليس الأمر كذلك إنما باستقراء أقوال العلماء لهذه العبارة وهذه اللفظة نقف على حقيقة مهمة وهي أن هذه العبارة أصالة عبارة أصح شيء عبارة أحسن شيء هذه أصالة ليست من عبارات التصحيح والتضعيف هذه أصالة في حقيقتها ليست داخلة اصلا في مسألة التصحيح والتضعيف يعني قد يقول, يقول حديث حسن حديث صحيح حديث ضعيف هذه عبارات تصحيح وتضعيف أما عبارة القاعدة أصح شيء أحسن شيء هذه أصالة ليست من عبارات التصحيح والتضعيف أصالة بمعنى إيه بمعنى أن هذه العبارة لا يحكمه ولا تبنى عليها الأحكام بتصحيح الحديث أو بتضعيفه فالذي ليس لو إحاط باصطلاحات العلماء وما درجوا عليه كما ذكرت يظن أن هذه العبارة عبارة تصحيح أو تحسين وليس الأمر كذلك بل المراد بهذه العبارة هي مسألة المفاضلة مسألة الإيه؟ المفاضلة والرجحان يرجح شيئا على شيء بغض النظر عن كون الحديث صحيحا أو ضعيفا أو حسنا إنما العبارة كما ذكرت ليست أصالة لتصحيحة ضعيف إنما هي من باب المفاضلة والمقارنة النسبية المقارنة والمفاضلة النسبية فهذه العبارة قد تطلق على الحديث وقد يكون صحيحا وقد تطلق وقد يكون حسنا وقد تطلق وقد يكون ضعيفا بمعنى, إيه؟ بمعنى مثلا مسألة ما مسألة ما كمثلا مسأل الذكر من الوضوء كما سيأتي الأمثلة بالتفصيل يأتي في هذه المسألة عدة أحاديث كلها ضعيفة مثلا, أعطي مثلاً كلها ضعيفة لكن بعضها أقل ضعفاً من الآخر يعني.. المسألة.. يرد فيها حديث منكر، حديث موضوع وحديث ضعيف وحديث شديد الضعف فيأتي.. المحدث على الحديث الضعيف هنا عندنا Lightning Railway المسألة فيها حديث ضعيف حديث شديد الضعف حديث منكر مثلا فيأتي المحدث على الحديث الذي هو حديث ضعيف فقط يقول هذا ها أصح شيء في الباب حديث ضعيف يقول عنه أصح شيء في الباب ها نعم تأملوا إنه قال أصح شيء في الباب هذا الباب مثلا ها ما صح فيه حديث كيف يقول أصح شيء معنى قوله أصح شيء في الباب أي أن هذا الحديث أقلها ضعفا فيكون المعنى أن هذا الباب من المسائل الفقهية مثلا أنا طبعا لا أطبق ولكن أعطي مثال أن هذا الباب من المسائل الفقهية وردت فيه عدة ها عدة أحاديث تدور بين النكرة والوضع والضعف فيكون حديث كذا هذا اللي هو ضعيف فقط هذا أحسنها أحسنها ليس من باب التفضيل المطلق ولكن المفاضلة النسبية يعني إذا قسنا على الذي هو منكر أو شديد الضعف، فهذا أحسنهم حالا وهذا كما ذكرنا يعني ليس مستغربا في اللغة فإذا قال المعلم للطلاب مثلا دخل المعلم بعد أن صحح الإجابات مثلا فوجد أن جميع الطلاب رصبوا في الاختبار مثلا عددهم ثلاثون الجميع رصب في الاختبار فإذا قال المعلم لطلابه أنتم ضعفاء المستوى. راسبون في الاختبار وأحسنكم فلان أحسنكم زيد مثلا هل حينما يقول أحسنكم زيد هل يعني ذلك أن زيدا قد نجح في الاختبار أنا ذكرنا أن جميع الفاصل قد رسب مثلا فإذا قال أحسنكم زيد فيكون زيد إيه؟ ها درجته التي رسب فيها هذه مقارنة بغيره ها تكون أحسن حالا وضح كده؟ فلما يقول أحسنكم زيد ليس معناه أن زيد قد نجح هو الجميع قد رسب ولكن مع ضعفكم جميعا ورصوبكم في الاختبار فإن أحسنكم مقارنة بغيره هو زيد وإن كان زيد قد إيه؟ قد رسب واضح كده؟ لذلك فمن أول وأهله حينما يقال عن حديث أصح أحسن شيء وأضع وأصح شيء في الباب أو أحسن شيء في الباب فهذه كما ذكرت ليست من عبارات التصحيح والتضعيف أو التحسين إنما هي حالة خاصة للمراد منها المفاضلة بين جملة من الأحاديث وردت في باب معين هذه الأحاديث في باب معين قد يكون مثلا وردت في باب معين عشر أحاديث مثلا كلها صحيحة ولكن هناك أصح وهناك أقل صحة فيقال أصح شيء في الباب ويطلق ويرد بها, بها أنه أعلى في الصحة وقد يراد أيضا هذه العبارة تطلق على مجموعة أحاديث كلها حسنة ولكن بعضها أحسن حالا من الآخر وقد تطلق على مجموعة أحاديث كلها ضعيفة ولكن أقول عن أقلها ضعفا أقول أن هذا أحسن شيء في الباب كما ذكرت في مثال إيه؟ مثال المعلم الذي قال لتلاميذه الراسبين أحسنكم زيد فهذا مستسخ في اللغة وأيضا في المصطلح لأن هذا هذه العبارة اصطلح عليها أهل هذا الفن فصارت مدوّنة في كتبهم فلا تستهجن النعبرة اصطلاحية والقاعدة لا مشاحة في الاست paragraphs إذا هذه العبارة استخدمها البخاري كما في التاريخ والتنمذي كما في السنن واستخدمها أحمد بن مديم والبهقي ونفر كثير من أهل العلم قال النووي رحمه الله لا يلزم من قولهم أحسن شيء في الباب وأصح شيء في الباب قال لا يلزم من قولهم هذا أن العبار أن الحديث يكون صحيحا قال فإنهم يقولون لك لما قال فإنهم يقولون هذا أصح ما في الباب قالوا إن كان ضعيفا ومراضهم أرجحوا أو أقله ضعفا وأيضا ابن القيم صرح أن هذه العبارة لا تدل على صحة الحديث قال أي ابن القيم بل تطلق هذه العبارة على أرجح الحديثين الضعيفين ابن القيم يقول أن عبارة أصح شيء في الباب وأحسن شيء في الباب قد تطلق عند المتقدمين على أرجح الحديثين ضعيف أرجح الحديثين الضعيفين يعني كلهما حديث ضعيف ولكن هذا مثل ضعيف وهذا ضعيف جدا هذا ضعيف وهذا منكر فأتونا الحديث الضعيف يقولون هذا أحسن شيء في الباب ليس تصحيح على الاطلاق ولكن مقارنة بغيره وبالتالي لا يبنى عليه الأحكام هذا من حيث التأصيل للقاعدة ثم نأتي إلى تطبيقات عليها ولكن قبل أن نأتي إلى التطبيقات لمن دخل الدرس متأخرا القاعدة العاشرة في قول أهل الاصطلاح عن حديث ما أحسن شيء في الباب أو أصح شيء في الباب هذه العبارة ليست من عبارات التصحيح والتضعيف إنما هذا مصطلح خاص أرادوا به المفاضلة بين جملة من الأحاديث وردت في باب معين، باب الطهارة، باب منس الذكر، باب, باب صلاة الجماعة، باب تكبيرات صلاة العيد، مثلا يأتون إلى باب معين، ورد في عدة أحاديث، فياتون إلى حديث منهم، فيقولون هذا احسن شيء في الباب، أي باب؟ باب مثلا الذي ذكرته باب الصلاة العيد، تكبيرات صلاة العيد، صلاه الجنازة، تكبيرات كذا، فيقولون هذا الباب، باب الفقه ورد في عدة أحاديث. أحسنها حديث فلان أحسن حديث فلان قد تحتمل أن هذا الباب في عدة أحديث صحيحة وأصحها حديث فلان أو أحديث حسنة وأحسنوا الحديث فلان أو يدخل أيضا فيها أحديث أن تكون جميع أحديث هذا الباب ضعيفة ولكن أقلها ضعفا حديث فلان إذن ليست هذه العبارة عبارة في شيء عبارة أحسن شيء ليست محصورة وليست قاصرة على التصحيح ويضعيف بل يدخل في التصحيح والتضعيف والتحسين وكما ذكرنا في مثال المعلم الذي قال لطلابه الراسبين أنتم راسبون وأحسنكم فلانا يقول أحسن طالب في الفصل فلان وفلان هذا قد لكن مقارنة بغيره هذا أحسنهم أعلىهم درجة كان الجميع تحت النصف من تطبيقات القاعدة إن شاء الله بالتطبيقات الأمر يتضح ويكون أكثر وضوحا الامام الترمذي يروي حديث عن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءه وفي الثانيه خمسا قبل القراءه قال الترمذي عن هذا الحديث وهو احسن شيء روى في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعليق التلمذي هذا تعقيب التلمذي على على هذا الحديث قال الزيلعي كما في نصب في نسب الراية قال الزيلعي قال قال ابن قددون قول الترمذي أحسن شيء في الباب قال ليس بصريح في التصحيح قال فقوله اي ترمذي أحسن أو او